انها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عائشه ام المؤمنين سالته فقالت هل على نساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره الحج والعمره قالوا فدل هذا على وجوب الحج والعمره بقوله عليهن وقوله هنا عليهن دليل ايش على الوجوب دليل على الوجوب ويؤكد هذا ايضا هو ان الجهاد في سبيل الله واجب وسمى الحج والعمرة وجوبا ويدل عليه أيضا يقولون الحج بالاتفاق أنه واجب والعمرة هنا قرنت بالحج ودلالة الاقتران نعم معمول بها عند بعض الأصوليين معمول بها عند بعض الأصوليين فدل على أن العمرة أيضا واجبة ومما استدلوا به أيضا على وجوب العمرة ما جاء عند الدار وغيره في قصة جبريل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه وأن تحج البيت وتعتمر وأن تحج البيت وتعتمر فقالوا أيضا هذا فيه دلالة على أن العمرة, العمرة واجبة واستدلوا أيضا في قصة ابن معبد حينما جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقال إني أسلمت ووجدت الحج والعمرة مكتوبيني عليه إلى آخر ما ذكر حتى قال له عمر لقد أصبت السنه فأقره على, على مسألة الوجوه واستدلوا ايضا بأشياء أخرى لكن الشاهد هذا من أدلة الذين يقولون بأن العمرة واجبة